Bismillahirrahmanirrahim. Iqutarabat al-saat wa al-qamar. Wa inya raa'yatun yarbuu wa yaqoolu sifrimuustamir. Wakdzabu wa tabgu ahuwaahum. Wa kullu amr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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو عبدا وقالوا مجنون وزوجر فدع ربه أني مغلوب فتصير ففتح ما أبوا السماء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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّ أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذ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 أُولَئِكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ آخِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْآخِر إِنَّا مُصْنِعُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ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 لمحي بالبصر ولقد أهلك ما أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عن دمليك مقتدر.